الحمد لله رب العالمين ارحمان رحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 يَلْبَثُونَ إِلَّا عَشِيَةً أَوْ ضُحَاهَا اللهُ أَكْبَر اللهُ أَكْبَر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وجه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولائك هم الكفره الفجره